و أ س ر ا ل ن ج و الذين ظ ل م و ا ا ل ه ذ ا إ ل ا بشر مثلكم ا ف ت أ ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم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 قرية كانت ا ل م ة و أ أ ن ن ش ا ب ع د ه ا ق و م ا آ خ ر ي للعلوم ا ل ا س ن ا إذا ه م منها ي ه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 ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني إ لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا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 لفضيله ا فجاجا س ب ل لعلهم ي ه ت د و ن وجعلنا ل ا س م ا سقفا ء م ح ف و و ظ ا ه م عن آ ي ا ت ه ا معرضون وهو ا ل ذ ي الليل خلق ل ا و ن ه ا ر و ا ل ش م س والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد ا ف إ ن مد فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه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 و ا ل م ي ن ونضع الموازين ا ل ق ص ط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين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 فَجَعْلَهُمْ جُذَادًا يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَّا لَهُمْ إِلَيْهِ كَبِيرًا قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا انه ّ لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال لهم قالوا ف أ ت و اانت به على أعين ل ا قالوا س لعلهم يشهدون ن أ فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م بسم فعله كبيرهم هذا ا أ ل و ه إن ك الله ن ينطقون و فرجوا ا إ ى أ ن ف م ف ق الرحمن و ا إ أ ت م الرحيم ظ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 أ ف ل ا ت ع ط ل و ن قالوا حذقوه وانصروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين قلنا يناركوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا ف ج ع ل ن ا ه م ا ل أ خ س ر ي ي ن ن و ج ن الله و و ط ا إ ى الأرض التي باركنا ي ف الحسنى ل ل له ع ا ووهبنا م ي ن إ س ا ق ق و و ي ع ا وكلا جعلنا صالحين ف ل وجعلناهم ة أ ئ ي ه د وكانوا ن بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الخيرات الصلاة وإيتاء ا فعل ل ز ة و ك ا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث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 دون و ن ذلك ك ا ل ه م ح ا ف ظ ي وأيوب ن إذ ن الله ا ل ر ح م الراحمين ف س ت ج ب ن ا فكشفنا ما له به من ضر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 وذنون موسوعه النابلسي م إلا أنت للعلوم الاسلاميه ت أن ل أنت س ب ا ن ك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ي وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني ن نادى وأنت و ربه رب فردا خير لا ا إذ ل ث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 أحصنت ف اسم ا ف ي ه ا من ر و ح ن ا و ج ع ل ن الرحيم ه ا وابنها ا الجزء الثاني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 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها وكل فيها خالدون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 إ ن فيها ب ا ل بلاغا لقوم عابدين وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين قل إ ن م ا يوحى إ ل ي أ ن م ا وهل أ ن ت م مسلمون ف إ ن تولوا فقل اذنتكم على سواء و إ ن أ ذ ر ي أ قريب أ م بعيد ما توعدون